119. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤف رحيم 110. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإحوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم لا نخرجن معكم ولا نضيع فيكم احدا ابدا وان كنتم لننصرا ننكم والله يشهد والله يشهد انهم لا كاذبون لَئِنْ أَخْرَجُوهُ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ سَمَّا لَا يُنْصَرُونَ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 اخاف الله رب العالمين